إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلتا فَرَاجْعَهَا وَدَعَنْكَ الْهُوَيْنَا فَمَا بِالْبُطْئِ تُدِرِكُ مَا طَلَبْتَا سفت فؤادك الأيام فاتة وتنحث جسمك الساعات نحتة وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحيب عرسا ذات خدر أبدت طلاقها الأكياس تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا ميت انتبهت فكمت أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر جاوتك لو أجدت إلى ما به حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهابت والعبد المهند ليس ينبو تصيب به مقابل من أرد وكنز لا تخاب عليه للصنف حبيب الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شدت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهت ولم يشغلك عنه هوا مطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنت ولا ألهاك عنه أنيق روض ولا دنيا بزينتها كلفت فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأمطع انت ولا شربك فواضبه وخذ بالجد به فإن أعطاكه الله انتفعتا وإن أعطيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد علمت فلا تمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملتا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأي قال لقد رأست وأفضل ثوبك الإحسان ولكن نرى ثوب الإساءة قد لبست إذا ما لم يفدك العلم خيرا فحير منه أن لو قد جهلك وإن ألقاك فهمك في مهاوه بليتك دم مليتك ما فهمنا ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون اذا كبرت وتفقد إن جهلت وان تباق وتوجد ان علمت ولو وفقت وتذكر قولتي لك بعد حين اذا حقا بها يوما عملت وان اهملتها ونبذت وملت إلى حطام قد جمعت فسوف تعب من ندم عليها وما تغني الندمة إن ندمت إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت ودع عنك الهوين فما بالبطء تدرك ما طلبت ولا تختل بمالك وله عنه فليس المال إلا ما علمت وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى سينطق عنك علمك في ملائن ويكتب عنك يوما إن كتم أنت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدنته جعلت المال العلم جاهلا لعمرك بالقضية ما عدلك وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرات لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلاست وإن ركب فالجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما بكر أبكار الغواني فكم بكرم من الحكم افتضضته وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرقت فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن رأيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقت وضائدها إذا فكّرت بيها كبيئك أو بحلمك إذ حلمت سجنت بها وأنت لها محب وكيف تحب ما فيه سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعتا وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقتا وإن هدمت فجدها أن وحصن أمر دينك ما استطعت ولا تحزن على فات منها إذا ما أنت بأخراك بزت فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري اتبدا ام قلته وسلم ربك التوفيق فيها واخلص في السؤال اذا سالته ونهي اذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو ابن مكه ولازم لا برو طبعا اسا يفتح بابه لك إن قررت وأكثر ذكره في الأرض دآب لتذكر في السماء إذا ذكرت ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنت وقل يا ناصخي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت تقطعني على التفريق وبالتفريق دهرك قد قطعت وفي صغري تخوفني المناية وما تدري بحالك حيث شخده وكنت مع الصبا أهدا سبيلا فما لك بعد شيبك وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غرقت ولما شرب حمياء مدفر وأنت شربتها حتى سكرت